قصريا على موقع ديجي كيمو وطبق خوجت وبتتزق ندرنك بس أسان لاب على العراق فانا وكل كل الوضع عربان وعد تيجي صفت حقوق العشان عليها عازف يوسف أشان كلها رسما مفخدة والحالة معاهم ضم مسكن سرتين بس الكتاب هو عجم بعد ما كان العدش فيه مع جر باقو هلاهل و المسكر فاهم ادي اخريت الدار انا جايب لناس غل و نفسنا راكبت ترند و حاطت غراه ولا حد قبلنا ولا بعدنا بحصن البابا مطروش باجي برقاب بس حفوشوش يا ريتك انو حسن ما تدوش اصلي الكلام مش على خرجوش ولا جاية في الصباح <تصفيق> شفت يا دنيا اشهدي على صحبي بعني عشان وحدا كنت انا فاكرو زميلي وشقي بعني ابن الفادا ملعو نقبي يا بلا خوية لو ماشي افرداء هادر الليل اعمل اجناي ولا فرق العركاء لو على العراك فانا واكي للجاو كل الموطق عار فاني ساو صد تحلو ودعشا عليا مين؟ قال على أصحاب دول مساكين قلت عبنياضة وخينين عايشين جمدان بوشين ورس من الهيئة حسن العربة ويا عمنا ده دقيل على أي دقيل ده محد الشي جمعه يا ابن حط على أي حاول فتح العربة وهرم رابع وعلم الأعلى يا رب فك او متشمتش فيه مخصام ساعتي ما فيش ولا حد بيوقف دام بالتاني كلها خاجت وبتتزق مبرد بس اسامي العبد الله مفيش منه بدي الكشح لكل ورام ولا فرقة فلان وابن فلان كلها واغدل علي يا حديد خدت اخوي انا عني بعيد تعبى المرجو ويا بتزيد مش حابزه جن مظلوم بس المرشد دلق زور عمل مكالمته بالتليفون ويلبسوا الحاجة بس خلاص بطمنا ان زامل الناس الوطنيين دي اخرنا ومش هنزمل من عابد تعبيه هتقدر نغي لغاجه من وهولع بفتيه هتشيل قبل الوش الفاجر اللي ساقي عنتي زماننا ده بس يحب الفين اربعة وعشرين كد الا يخلص قلبه الحاد ده يتودع منه انا كنت عاشق وحده بحب بحب عمر ما محد محبه الحاب كانت قلبه انا القلب الكلبانت على تبيعه حسن العربة ويا عمنا ده تقيل على اي تيل ده محدش يجمعه يا ابن حطت على اي عويل فتح العربة وهرم رابع یا رب فک سری او من